قال ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قال ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قال في الجواب قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها قال تعالى يعني يقصد المصنف أن قولهم كما في قول الله تعالى آمنا به كل من عند ربنا وقولهم أيضا في ذلك آمنا بالله واشهد بأن مسلم. هذا السؤال ذكره المصنف رحمه الله تعالى بين الكلام وبين الأسئلة المتعلقة بالكلام عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى وذلك لأن الاستواء ورد كذلك في كلام السلف بمعنى العلو ولذلك فقد ذكر هذه المسألة وهي مسألة الاستواء هنا بين الأسئلة والأجوبة المتعلقة بمسألة العلو فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه استوى على العرش كما جاء قبل ذلك في الآيات التي تقدمت ومن أشهر هذه الآيات قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وهذا الاستواء في كلام السلف رضوان الله عليهم يدور حول أربعة معاني متقاربة جدا. ومترادفا، فتدور اقوال السلف في معنى الاستواء أنه العلو، وأنه الارتفاع، وأنه الصعود، وأنه الاستقرار. هذا ما يدور عليه كلام السلف في صفة الاستواء. استوى على العرش، على على العرش، ارتفع. صعد استقر هذه أقوال السلف رضوان الله عليهم في معنى الاستواء، وأما من فسر الاستواء بغير ذلك كتفسير الجهمية والمعتزلة والطوائف الضالة من أهل البدع بأن الاستواء هو الاستيلاء والقهر. فهذا ضلال مبين فإنهم فصروا الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر وفسروا العرش بمعنى الملك فقالوا استوى على العرش أي استولى على الملك وهذا تفسير بعيد عن تفسير السلف رضوان الله عليهم ومردود وهذا من وجوه كثيرة أول هذه الوجوه ما ذكرناه أن هذا ليس هو تفسير السلف رضوان الله عليه إنما هو تفسير محدث ولذلك أنكره السلف رضوان الله عليه فكما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لما سأله أحد هؤلاء اي أهل البدع عن الاستواء فغضب مالك رحمه الله تعالى وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وغضب من سؤال الرجل حتى ذكر في بعض يعني هذه الاخبار في ان مالك قال او ان مالك ملكا رحمه الله أمر بإخراج الرجل من المسجد وذلك لأن هذا من المحدث وأن السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك وما كانوا يتكلمون في الاستواء على المعاني المضطربة التي تكلم بها أهل البدع والعياذ بالله كما هو المشهور من كلامهم أن الاستواء هو الاستلاء على الملك والقهر على أن يكون له الاستلاء على هذا الملك وهذا باطل أيضا من وجه آخر وهو أن لازم ذلك أن هناك منازع له سبحانه وتعالى نازعه في ملكه هذا فكانت المنازعة نهايتها أن استولى الله على ذلك هذا مقتضى كلامهم الباطل ولذلك فهذا مردود أيضا أو هذا التفسير منهم مردود من هذا الوجه أيضا أن هذا مقتضى أن لله منازع وحصلت منازعه وانتهت بأن الله استولى وقهر كما هو التنازع بين ملوك الدنيا على العروش والملك وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون له منازع فإن الله تعالى قد وصف نفسه بالعلو المطلق وكما سبق فإن من ما يتضمنه أو ما تتضمنه صفة العلو أن الله سبحانه وتعالى له علو الشأن وعلو القهر فالله تعالى له علو القهر أي لا منازع له ولا مغالب له فالخلق جميعا تحته مقهورين له سبحانه وتعالى ولا يقدر مخلوق على منازعته سبحانه وتعالى ولا مغالبته ولذلك فهذا التفسير منهم باطل مردود كذلك من هذا الوجه ثم هناك وجه ثالث وهو أن الله تعالى مستول على جميع المخلوقات يملكها ويقهر المخلوقات كلها فما الفائده في ذكر العرش وحدهم عند ذكر هذا الاستيلاء على التسليم لهم بهذا الكلام الباطل إنهم يقولون في الاستواء على العرش انه الاستيلاء على الملك فلماذا ذكر الله عز وجل العرش وهو مستول على وهو مستول على جميع الخلق إذا كان هذا هو معنى الاستيلاء الاستواء إذا كان معنى الاستواء هو الاستيلاء فهو سبحانه وتعالى مستول على جميع خلقه يملك الخلق كله فما الفائده من ذكر العرش فقط في هذا المعنى أنتم وصل لكم المسألة ولا فإذا كان هو مستول على جميع الخلق يملكهم لماذا ذكر العرش فقط وقال الرحمن على العرش استوى يعني على لازم كلامهم وتفسيرهم الباطل الرحمن على العرش استولى طب اشمعنا العرش بس طب ما هو مستولي على جميع الخلق سبحانه وتعالى ويملك جميع الخلق من غير منازع من غير مغالب لماذا لأن له العلو المطلق سبحانه وتعالى علو الشأن وعلو القهر فضلا عن علو الذات سبحانه وتعالى وأيضا مما يرد به عليهم أن لفظ الاستيلاء لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف ولا التابعين رضوان الله عليه ولم يرد ولو مرة واحدة الاستيلاء قد يحتمل الكلام أن يقال الاستواء بمعنى الاستيلاء لكن لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف ولا التابعين ولا من بعدهم من ائمه العلم المعتبرين أن قالوا هذا الكلام وإنما قاله أهل البدع الذين والعياذ بالله وقعوا في التشبيه و شبه الله عز وجل بخلقه ثم لجأوا بعد ذلك إلى التعطيل ولذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى في الجواب في مسألة الاستواء المنقول فيها عن السلف ماذا قال قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب إلى آخر ما ذكر يعني هذا قول السلف قاطبة لم يعرف في السلف من قال بغير هذا حتى أنه روي هذا القول باختلاف الفضي عن كثير من السلف إمام مالك وأم سلمة رضوان الله عليها وكثير من الصحابة ذكر أنهم قالوا في هذا نفس المعنى وكثير من التابعين كذلك قالوا هذا المعنى الاستواء غير مجهول غير مجهول يعني ماذا معلوم يعني ماذا يعني ثبت وجاء العلم به في القرآن في سبعة مواضع في القرآن سبق الكلام عليها أن الله سبحانه وتعالى ذكر استوائه على العرش في هذه المواضع اذا الاستواء معلوم ثابت في القرآن وفي السنة والكيف غير معقول والكيف غير معقول لأن هذا فعل لله تعالى وصفات الأفعال لله تعالى كما هي صفات الذات لا نعرف لها كيف كذلك صفات الأفعال فنقول في صفات الأفعال كما نقول في صفات الذات والاستواء فعل من أفعال الله تعالى ولا ندري كيفيته إنما نثبته لله تعالى على ما يليق بجلاله ونعرف كما ورد في كلام السلف أن الاستواء يتضمن هذه المعاني التي ولدت عنه وهي العلوم الارتفاع الصعود الاستخراج هذا هو المفهوم لمعنى الاستواء أما كيفية الاستواء فلا ندري كما اننا نعرف أن الله عز وجل سميعا ونثبت له السمع لكن لا نعرف كيفية السمع وهكذا سائر الصفات كما تقدم الكلام حول ذلك كثيرا في هذه المسائل والكيف غير معقول والإيمان به واجب الإيمان به واجب لماذا؟ لأنه ورد في القرآن وفي السنة والنص به في القرآن وفي السنة هنا بمعنى السؤال عن كيفيته بل وربما يتضمن هذا الكلام ما هو أوسع من هذا هو السؤال عن هدر. لا كيفية بل وكذلك السؤال عن الاستواء، تصبح الشد سن ما الاستواء ما المقصود بالاستواء فإن كان من هذا الباب فهذا لا يجوز وأما السؤال عن كيفيته بدأ محرمة لأن الله سبحانه وتعالى صفاته لا يحيط الخلق بها علما ولا يصلون إلى كيفيتها لأنه سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه ذلك قال ولا يحيطون به علما وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وقال لا تدركه الأبصار فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف يجب علينا أن نؤمن بها وأما السؤال عن كيفيتها ما, هذا ما كان هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خرج وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الاستواء ما عرف ذلك في الصحابة لم يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قال له ما كيفية صفة كذا لله سبحانه وتعالى وسألوا عن هذه الأمور لا بل كان تسليم مع التنزيه هو اعتقادهم وعقيدتهم وترسخت به أو فيه وترسخت به نفوسهم في قلوبهم بهذه المعاني. فإنهم رضوان الله عليهم سلموا لله عز وجل بهذه الصفات الثابتة له امنوا بها وهم يعلمون أن لها معنى لكن لم يسألوا عن كيفها لماذا؟ لأنهم علموا ذلك واستقر في قلوبهم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يجوز أصلا أن نسأل عن كيفية هذه الصفات لان الله تعالى ليس كمثله شيء ولذلك قال والسؤال عنه بدعه ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ الله اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في القران وبالوحي انه استوى على العرش والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ونحن يجب علينا التصديق التسليم ولذلك قال ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ يعني من الله الرساله هل ثبت ذلك في القران وفي السنه اي ثبت الاستواء اي نعم ثبت وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم به اي نعم ثبت وبلغ به ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا بذلك فما كان منهم إلا التسليم والتصديق والتنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين ولذلك الحقيقة يعني, يعني أود أن أذكر موقفا لأحد علماء السلف مع يعني أحد المبتدعه بل يعني أحد رؤوس الابتداء في يعني زمن يعني علو المعتزلة تجبرا وظلما فلما كانت المعتزلة والجهمية تكلمون بهذا الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى فكان علماء السلف إذا تكلموا ربما ابتلوا كما حصل لكثير منهم ولا لا سيما وأن الأمراء كانوا يسلمون ل المبتدعة بهذا الكلام الباطل حتى يعني أن علماء السلف علماء أهل السنة كانوا إذا تكلموا أن عليهم الأمراء بل ربما سجنوهم ومنعوهم من الدعوة والكلام وهذا لم يجعل علماء السلف وعلماء أهل السنة يرجعون عما هم عليهم الاعتقاد في صفات الله سبحانه وتعالى وما كانوا عليه من رسوخ في ذلك رضوان الله عليهم مجمعين ولذلك في الحقيقة هناك موقف ذكروا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد لعالم من علماء السلف رضوان الله عليهم مع واحد من أهل البدع في حضور الأمير أو في مجلس الأمير وذكره هو بإجمال لكن يعني وقفت عليه في مكان آخر وهو كتاب الشريعة لابي بكر الآجري فيه تفصيل إلى حد ما لهذا الخبر وهو أن أحد علماء السلف وهو محمد بن عبد الرحمن الأذرمي كان قد سجن بسبب عقيدته السلفية عقيدة أهل السنة وحصل له امتحان في ذلك لكن ظل على موقفه مع أهل البدع فكان مما نظره به أن هذا الكلام هل ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من المبتدع إلا أن أقر بأنه لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول له شيء سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسعهم السكوت فلما لا تسكت أنت مجمل هذا الكلام لكن أقرأ عليكم هذه المناظره اللطيفة في هذا المعنى قال الإمام أبو بكر الأدوري في كتاب الشريعة وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال ما فضع أبي المهتدي ده ابن الواثق ابن اللي كان أمير المؤمنين ما فضع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيبة يعني كان أصيب في السجن يعني فمكث في السجن مدة ثم إن أبي ذكره يوما الأمير فقال علي بالشيخ فين اللي هو هذا الشيخ الذي يعني كان ينافح عن عقيدة اهل السنة علي به قال فاتى به مقيدا قال فلما أوقف بين يديه سلم يعني لما أوقف بين يدي الإمام الأمير سلم قال فلم يرد عليه السلام فلم يرد عليه الأمير يعني لم يرد على الإمام لما دخلوه مقيد بالأغلال عند الخليفه فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أذب الله تعالى ولا ادب رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام فقال له الأمير وعليك السلام ثم قال أي الأمير لابن أبي دؤاد ابن أبي دؤاد ده تعلمون ده من كبار رؤوس المعتزلة ومن أفضع أهل البدع في زمانه فقال الأمير لابن أبي دؤاد ساله يعني ساله اطرح ليه الاسئله اللي انت عايز فقال أي الشيخ يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بالتيمم منعت الماء فمر بقيودي تحل ومر لي بماء تطهر وأصلي ثم سلمي كيف شئت شوف العالم لما يكون عنده رسوخ وعنده يعني معاني إيمانية ثابتة قال فأمر أي فأمر بحل قيوده فحل, فحل قيده ثم أمر له بماء فتوضأ وصله ثم قال أي الأمير لابن أبي ذؤاد سله فقال الشيخ المسألة لي تأمره أن يجيبني يعني طلب من الأمير أن يجعل له هو السؤال فقال سل فأقبل الشيخ على ابن أبي دوآت فقال أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه كلام المبتدئ بقى في صفة كلام الله وفي الاستواء وغيره أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا الكلام الذي تخلون القرآن مخلوق ومش عارف والاستواء معنى الاستلاء وغيره نحو ذلك قال أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده قال لا قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما قال لا قال فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم. قال لا قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم قال لا قال فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليهم تدعو أنت الناس اليه ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه ما هو شيء هم ما دعوش الناس إليه وانت بتدعو الناس إليه يبقى لابد حالك واحدة من اثنين إما أنهم علموا وكتموا وإما أنهم جاهلوا قال فإن قلت علموه وسكتوا عنه علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السقوط لو كان النبي والصحابة الشئ ده علموه وسكتوا وما اتكلموش فيه خلاص نحن ننتهج كذلك إيه؟ نفس المنهج يسعنا السكوت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الصحابه وإن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وتعلمه أنت وأصحابك وابقه على طول قدام الأمير قال المهتدي اللي هو ابن الامير فرأيت ابي وثب قائما وجعل ثوبه في فيه يضحك الامير الموقف مضحك فعلا ان الراجل المتبجح ده عمال يقول اه ما النبي ما عمر ما قالوش ابو بكر ما قالوش اسماعيل طب وبعدين وتيجي انت تقول فعشان كده عالم السلف رضوان الله عليهم قال له فان قلت جهلوه وطبعا الامير مش هيقبل ان يتقال النبي صلى الله عليه وسلم جهل إن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع جهله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء واتكلم به انت وذلك الأمير عملي ضحك وجعل يكتم ضحكه قال ثم جعل يقول أي الأمير صدق ليس يخلو من أن يقول جهلوه أو علموه فإن قلنا علموه وسكتوا وسعنا من السكوت ما وسع القوم وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت رحمة الله يبقى الكلمة لمن؟ للمبتدأ وإن قلنا جهنوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم يجهل النبي وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتعلمه أنت وأصحابك وكان هذا المشهد سبب في رجوع كثير من الأمراء بعد ذلك ومواقف كثيرة من هذا النوع الشاهد يعني من هذا أن علماء السلف رضوان الله عليهم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يقولون بهذا القول في الاستواء وهو أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات فيقولون نؤمن بها كما جاءت ونعرف معناها ولا نعرف لها كيف فنفوض الكيف لله سبحانه وتعالى ومثالهم قول الله تعالى آمنا به كل من عند ربنا آمنا بالله وأشهد بأن مسلم السؤال آه الثامن والستين قال ما دليل علو القهر من الكتاب؟ حقيقة هذا السؤال والسؤالين الذي بعده يكاد يكون قد فسرناهما في المرة السابقة والمرة التي قبلها ما دليل علو القهر من الكتاب أي من أدلة الكتاب أي القرآن قال في الجواب أدلة كثير. علو القهر تذكرون أن العلو كم نوع ثلاثة أو العلو يتضمن ثلاثة معاني للعلو دي هذه العبارة أضبط العلو يتضمن ثلاثة معاني للعلو وهي ها علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر وعلو القهر هنا يقول ما دليل علو القهر من الكتاب وكما سبق فعلو القهر يعني أن الله سبحانه وتعالى لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع بل كل شيء خاضع لعظمته سبحانه وتعالى ذليل لعزته مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج له عن قبضته هذا معنى علو القهر أما ادله هذا النوع قال كثيرا منها قوله تعالى وهو القاهر فوق إباده، وهو القاهر فوق إباده. قال وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. يعني الآية دي فيها دليل على نوعين من علو، وهما علو الفوقية وهو علو الذات وعلو القهر وهو علو السلطان. نعم. قال وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار القهار هو الذي قسم وغلب كل مخلوق بسلطانه سبحانه وتعالى وقهره قال سبحانه هو الله الواحد القهار فكل المخلوقات مقهورة تحته سبحانه وتعالى ومقتضى ذلك أي يتضمن ذلك علوه المطلق فانه اذا قهر الخلائق فهو فوقها سبحانه وتعالى وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقوله تعالى قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وهذا أيضا يتضمن علو القهر ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي ليس لها شيء إلا بسلطانه وقهره فهو يقهر جميع المخلوقين وهذه النفوس كلها تحت سلطانه سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها وآخذ بنواصي العباد والمخلوقات وقوله تعالى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وذلك لأنهم تحت سلطانه وتحت قهره سبحانه وتعالى فهو يعلوهم سبحانه وتعالى بسلطانه وقهره فهذه الآية ايضا تضمنت علو القهر وغير ذلك من الآيات وكما ذكرنا فقد سبق التفصيل حول هذا النوع كذلك قال وما دليل ذلك من السنة في السؤال الذي بعده قال في الجواب أدلته من السنة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل ذابة أن تآخذ بناصيتها وذلك لان العباد جميعا مقهورين لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اخذ بنواصي العباد وهو فوقهم يقهرهم ولا ممانع له ولا مغالب له ونواصي العباد بيده يفعل بها ما يشاء ويفعل في الخلق ما يشاء وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى وعلو سلطانه وقهره على جميع المخلوقات وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك الشاهد من الحديث ناصيتي بيدك أي أنا ما أستطيع أن أفعل شيئا إلا ما أردت انت ولا سلطان لي إلا بمشيئتك وإرادتك أنت فالله سبحانه وتعالى قهار قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى والحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فهذا الحديث أيضا تضمن إثبات العلو من جهة القهر أي أن الله عز وجل له علو القهر والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر لله عز وجل بهذه المعاني إنك تقضي ولا يقضى عليك أي أنه يقضي ما يشاء سبحانه وتعالى ولا يستطيع الخلق أن يقضوا شيئا لأن الله تعالى هو الذي يقضي ويقدر ما يشاء وذلك لسلطانه وقهره وعلوه على خلقه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت لأنه لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى ولا يضاد لأنه القهار فوق العباد ولذلك كما نكرر دائما هذا المقطع أو هذا الموضع من كلام نبي الله يوسف عليه السلام الذي أثبته الله في القرآن وهو يدعو السجينين فقال لهما في آخر كلامه يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فاختار هذا الاسم الذي يحمل هذه الصفة صفة العلو التي تدل على العلو بمعانيه ومن أعظمه علو القهر لأنه يناسب الحال ويناسب المقام فإن المساجين مقهورون يقهرهم من هو فوقهم من المخلوقين حتى انهم سجنوهم وكانوا تحت قهرهم فاذا ذكرهم عليه السلام بان هناك من يقهر الكل ستتعلق قلوبهم بهذا الذي يقهر الكل وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى ثم ذكر بعده السؤال الاخير في مساله العلو قال ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل هذا النوع الثالث من أنواع العلو علو الشأن يعني علو القدر والمكانة فالله سبحانه وتعالى له هذا العلو قال في الجواب اعلم أن علو الشان هو ما تضمنه اسم القدوس السلام الكبير المتعال هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى تضمنت هذا النوع من العلوم علوم القدر علوم الشأن علوم المكانه القدوس السلام والقدوس هو المتطهر المتنزه عن كل نقص وعيب كذلك السلام هو السالم عن كل نقص وعيب المسلم لعباده فالله سبحانه وتعالى إذا كان هو القدوس السلام أي الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص إذا له علو المكان والشأن فوق جميع الخلائق قال وما في معناه أي ومن الأسماء التي في معناه قال واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى أي استلزمت هذا النوع من العلو جميع صفات كماله ونعوت جلاله إذا كان هو سبحانه وتعالى المتفرد بكل أوصاف الكمال إذن له العلو له العلو في كل هذه الأوصاف في كل هذه الأوصاف ولذلك يضرب لنا أمثلة على هذه الأنواع من العلو الموجودة في أسمائه وصفاته ونعوت جلاله قال فتعالى في أحديته <تصفيق> أن يكون لغيره ملك أو قسط معه أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير فهذا معنى من معاني صفاته سبحانه وتعالى أنه متعالم في احديته أي أنه سبحانه وتعالى واحد سبحانه وتعالى في كل صفاته ومنها أنه في ملكه وملكه يملك سبحانه وتعالى هذا الملك ولا عون له ولا ظهير له ولا شريك له ولا شفيع له متوحد متفرد إذن فهو متعالي بهذه الصفات قال وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته على أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته إذا كان في المخلوقين من ينافسه في الملكوت أو في الدرجه والمكانة فليس هذا متعالي ليس هذا متعالي لماذا؟ لأن هناك من يساميه أما الله سبحانه وتعالى فهو متعالي لأنه ليس هناك من يساميه في هذا في العظمة في الكبرياء في الملكوت والجبروت لا هنا ليس هناك من يساميه ولذلك هو متعالي سبحانه وتعالى بهذه الأوصف وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكف والنظير أيضا هذا معنى من نعوت جلاله سبحانه وتعالى متفرد به قال وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفر والنظير الكل مفتقر إليه هو لا يفتقر إلى أحد غني حميد الكل يتوجه إليه في حوائجه وهذا من تفسير معنى الصمد من التفسيرات الواردة في معنى الصمد فالكل يتوجه إليه في حوائجه إذن فهو متعالي سبحانه وتعالى إذا كان الكل يحتاج إليه نعم قال وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء متعالي في كمال حياته كل شيء غيره ليس له هذا التعالي لأنه ليس له الحياة الكاملة ولا القيومية الكاملة ولا القدرة الكاملة بدليل أن المخلوقات جميعا تتعرض لهذه الصفات الموت النسيان السنة النوم التعب الاعياء تتعرض له كل المخلوقات أما هو سبحانه وتعالى فحاشاه تنزه عن ذلك ولذلك هو متعالي عن خلقه بذلك وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوم مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء تعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان أما غيره فليس له ذلك لأنه يغفل وينسى ويضيع منه الأمور ونحو ذلك أما هو تعالى فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولذلك هو متعالي بهذه الأوصاف وتعالى في كمال حكمته وحمده على خلق شيء عبث وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بحث ولا جزاء تعالى في كمال حكمته وأما غيره فليس له الحكمة الكاملة المطلقة لا بل تفوته كثير من الأمور لا يحكمها أما هو سبحانه وتعالى فمتعالي في حكمته ما من شيء في هذا الخلق مما خلقه إلا خلقه لحكمة وبحكمة أما غيره فليس له ذلك إذن فهو متعالي الله يا إلى الابواب هذه مما يزيد الإيمان أبواب الكلام في الصفات تزيد الإيمان أبواب الكلام في ربوبية الله تعالى تزيد الإيمان لذلك كما نكرر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قرأ الآيات من آخر سورة آيال عمران لماذا؟ لأن هذه الآيات اشتملت على كثير من مشاهد ربوبية الله تعالى معاني الربوبية في أحسن وقت للإنسان يخلو فيه بعبادة الله سبحانه وتعالى ولذلك أبواب الكلام في أسماء الله وصفاته من أعظم الأبواب التي تزيد الإيمان انك اذا استحضرت هذه المعاني التي تتكلم عنها تزيدك ايمانا فالله تعالى تفرد بعلو القدر والشأن والمكانة لماذا؟ لهذه الأسباب لغيرها قال وتعالى في كمال عدله عن تعالى في كمال عدله عن ان يظلم احدا مثقال ذره او ان يهضمه شيئا من حسناته اما غيره فيظلم ويقع في الظلم اما قاصدا او غير قاصد يعني حتى وان لم يقصد الظلم وقع فيه ويقع فيه ربما ووارد ان يقع فيه اما هو سبحانه وتعالى فهو متفرد سبحانه وتعالى بالكمال في العدل ولذلك تعالى في كمال عدله سبحانه وتعالى وتعالى في كمال أنا يعني اريد منكم ان انتو المسألة مش احنا بنقرأ مجرد كلانا حاولوا ان تتدبروا هذه المعاني وإلا في الحقيقة احنا بنتعلم علم حروف ونأخذ حروفا علم العقيدة والتوحيد مجرد ليس كلام حروف لا بل أعظم ما نخرج به أن يكون له أثر على القلوب إنما نقضي على لسنة وخلاص فهذا يعني والعياذ بالله مسلك أهل الكتاب الذين كان عندهم العلم ولا ينتفعون به قال وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء تعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر لا دا كلام دام للمخلوقين فهو يطعم ولا يطعم لأن المخلوقين هم الذين يحتاجون إلى ذلك وهم الذين يفتقرون وهم الذين يحتاجون إلى الرزق أما هو سبحانه وتعالى فلا يجري عليه ذلك ولذلك له كمال الغنى سبحانه وتعالى كمال الغنى أما غيره فإن كان له غنى فهو غنى بقيد وبقدر نعم قال وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلا قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهو سبحانه وتعالى له العلو بكل أنواعه فعلوه سبحانه وتعالى الذي تفرد به على خلقه هو الذي جعل له هذا القدر الذي حوله كان الكلام في هذا السؤال وهو علو الشأن قال ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها نقف على السؤال الواحد والسبعين قول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكنه